إذا قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاك ربهم هذه واحدة وأنهم إليه راجعون هذه الثانية إذا كلا الأمرين يعينان العبد على أن يكون من الخاشعين الذين يظنون أن يوقنون فإذا أردت خلاصة الكلام إذا أردنا حب الطاعة والبعد عن المعصية استحضر أنك ستقف بين يدي الله لا محالة هذا أمر لا محالة يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب هذا أمر لا محالة أننا سنرجع إليه هذا أمر لا شك فيه وهذا لا يختلف عليه إسنان ولكن فارق بينه من يعتقد هذا وفارق بين من يطبق هذا تطبيقا واقعا على الأرض إذن فمن إذا أردنا أن نحقق هذا الأمر فعليك أنك كلما أرادت نفسك أن تراودك أن تتكسل على فعل طاعة أو تقويك على فعل معصية أو تفكر وإنت قاعد مع نفسك في فعل معصية فاعلم أنك ستقف بين يدي من خلقك ويعرف ويعلم ما يدور في ذهنك ويعلم ما يدور في صدرك فهو الذي خلقك وأن إلى ربك المنتهى أخرك قبر لابد هذا لا شك فيه إذن استحضر هذه الوقفة بين يدي الملك سبحانه وتعالى وأنه سائلك عن كل شيء فعلته في حياتك إذا استحضرت هذا أنهم ملاقوا ربهم لن تتكاسل عن طاعة ما حييت ولن تقترب من معصية ما حييت ولو وقعت فيها سترجع تكون أول الراجعين لكن الاستحضار أنك ستقف بين يديك الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وأنهم إليه راجعون لأنهم في الحياة إنما يرجعوا إلى الله في كل شؤونهم كل شؤونهم يرجعون فيها إليه ثم بعد ذلك ذكرهم قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين إشكال إن قال قائل هل معنى ذلك أن بني إسرائيل فضلهم ربنا على العالمين إذن أفضل من الصحابة الجواب إنما فضلهم على العالمين أي في زمانهم وقال الله عز وجل عن الصحابة كنتم خير أمة أخرجت للناس واضح؟ إذن وأني فضلتكم على العالمين إذن هذا تفضيل مقيد بزمانهم وأما تفضيل الصحابة فهذا تفضيل مطلق لمن بعدهم لن يأتي جيل مثلهم أفضل من طبق طاع واضح الكلام هذا هو وجه الإيه؟ وجه الإشكال قال واتقوا يوما لاحظ هنا أمران ذكر النعمة والخوف ذكر النعمة مع الخوف قال ابن القيم رحمه الله ويجب على العبد نظرتان في كل منة من الله بها عليك. أنعم الله عليك بأي شيء من أمور الدين أو أمور الدنيا. نعمة. أنعم عليك بأولاد، بمال، بأي أمر من أمور الدنيا. أنعم عليك بطاعة من أمور الدين. لا بد أن تنظر نظرة نظرة تسمى بنظرة المن. أنها نعمة من الله عليك وليس من نفسك شيء فلا تعجب ولا ترأي ونظرة تقصير أنك لا تستحق ولولا أنه من عليك لما فعلت يبقى بتنظر كلا النظرتين هتمسك المصحف وتقرأ فيه حينما تقرأ لولا أن الله من عليك أن تقرأ لما قرأت يبقى سيخرج العتب من من قلبك هترائب أي شيء أنت ما فعلت شيء لذلك قال واذكروا نعمتي. الآية التي بعدها واتقوا يوما أي جعلوا بينكم وبين غضبي وعذابي وعقابي يوم القيامة وقاية الوقاية أي فعل الطاعة وترك المخالفة لذلك قال والتبقي يوما لا تجيز أي لا تغني نفس عن نفس شيئا لا تغني كان في سورة الانفطار قال ولا يقبل منها الشفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ثلاث أشياء لا تظنن أن بهذه الآية أنه ليس هناك شفاعة بل إن الشفاعة تنقسم إلى قسمين وهذا المعتقد هناك شفاعة تسمى بشفاعة المنفية وهناك شفاعة تسمى بشفاعة المثبتة الشفاعة المنفية أي عن من مات من المشركين والكافرين لا تقوم لهم شفاعة كما قال تعالى فلا تنفعهم شفاعة الشافعين المشركون، المشركين وكذا الكافر ليس لهم شفاعة وهناك شفاعة مسبتة وإنما تكون من لمن مات من الموحدين بشرطين إذن الشفاعة المسبتة لابد لها من من شرطين إذنه سبحانه ورضاه عن الشافع وعن المشفوع فيه إذن ملخصها الشفاعة قسمان شفاعة مثبتة وشفاعة منفية الشفاعة المنف المنفية فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي عن المشركين الشفاعة المثبتة هذه لابد لها من من شرطين وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد واحد أي يأذن الله لمن يشاء اثنين ويرضى إذا لابد أن يأذن ويرضى عن الشافع وعن عن المشفوع فيه لأنه قد يرضى عن الشافع وقد لا يرضى عن المشفوع فيه فلا تحصل الشافع في صحيح الإمام البخاري أراد إبراهيم عليه السلام أن يشفع لأبيه وأبوه قد مات على الشرك فقال اللهم إن أبي الأبعد هذا صحيح صريح الإمام البخاري فقال يا إبراهيم يعني يريد أن يشفع في أبيه إِنِّي حرمت الْجَنَّةَ على الكافرين. هذا صحيح صليح لمن بخاري من حديثة الهرير إذن الله راض عن إبراهيم أم لا؟ نعم راض عن أبيه؟ الجواب لا إذن لابد أن يرضى عن الشافع وعن وعن المشروع فيه إذن الشفاعة إذا قرأت الشفاعة منفية فإنما من تلف عن عن المشركين واضح هذا إذا جاءت الشفاعة مسبتة إنما هي لمن مات من الموحدين ولا بد لها من؟, من شرطين الإذن والرضا بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لن يشفع إلا بعد إذن ملك الملوك في صحيح الإيمان مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأذهب فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لم يكن فتح علي بها من قبل فيقال يا محمد ارفع رأسك وسلتعطى واشفع تشفع معنى واشفع تشفع إذا النبي صلى الله عليه وسلم شفع ابتداء ولكن شفع بعد بعد إذن الله سبحانه وتعالى لذلك الصحيح ألا يقال يا رسول الله اشفع لي وإنما اللهم شفع في نبيك لأن الله عز وجل الله قال قل لله الشفاعة جميعا فلا يملك أحد الشفع إلا إلا الملك سبحانه وتعالى واضح؟ لذلك كثير من الناس يروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اشفع لي يا رسول الله اشفع لي يا رسول الله اشفع لي هذا حرام لأن النبي أجب لا يملكها كل الله شفاعته جميع وإنما قل اللهم شفع في نبيك لأننا كما ذكرنا الشفاعة لابد لها من شرطين الإذن والإذن والرضا واضح؟ نسأل الله أن يشفع فينا نبينا قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل العدل الفدية رجل مات على الشرك يريد أن يفتدي بكل ملايينه وملياراته بكل شيء حتى ينجو من النار هذا لا فدية فيه ولا هم ينصرون أي لا ناصر لهم يوم القيامة فانظر إلى هذه الأمور فنلخص ما مضى إذا أراد المرء الثبات على الخشوع إلا على الخاشعين فقال الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وأنهم إليه راجعون قال ابن القيم فإذا أراد المرء الاستعانة على الطاعة والاستعانة على ترك معصية فإنما عليه بكل الأمري ألوهما الصبر والصلاة وأضف وأنك لا ملاقي ربك وأنك إليه وأنك إليه راجع نقف عند قوله وإذ نجيناكم نسأل الله النجاة في الدنيا والآخرة إزاكم الله خيرا Assalamu alaikum wa rahmatullah.